ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 بهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأمارك فسهم نفعوا ولا ضرّا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 بهم وأقام الصلاة وأمفاقوم ما رزقناهم سرور وعلاقية وأمفاقوم ما رزقناهم سر وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ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 الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَطْمَأَنَّت قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو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 تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار